Aku bahu tak kuat, sedih hati tak kuat. Aku tak kuat, sedih hati tak kuat. Aku tak kuat, sedih hati tak never لي بحبك ليه في حبك ليه صدقت ان انت نصيبي وسعدت وهنا ليالي انا بهبك اكتر في سيسي ما دي سيكيمو ولا يا بارتيموكاستا باستا وانا عارف انك لي انا بحبك اكتر يساسي ماري سبزي كيمو قولا مو كافتا سباستا كيس كاستا وانا بحبك اكتر <تصفيق> شوقي في قلبي بيكبر وانا كمال وانا بقلبي Baru